لنا من الأولى واجمعنا برسولنا في الفردوس الأحلى ربنا لا تجق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالبين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تآخذنا إنسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا يصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تخلنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرخ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومها بالحق وأنت خير الراحمين ربنا آمن فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا لا تجعلنا فتنة الله أكبر قولين. الله أكبر أشهد أن الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة, الصلاة. الله أكبر الله أكبر.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 او تقولوا انما اشرك هذا انا من قبل وكننا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفص عَن نبَ الذي آتَنَ آياتاتِ فَن سَلَقَ مِنهَا فَت ب الشطان فت ب الشَّيطونُ فَكانَ مِنْ الغاوين وَلَوش لَ رَرفَعن بِنَا وَك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 وقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن Allahul liman hamida Rabbana Oh استعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد ذرأنا لجهنم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 وَ الله الأسم وَخن خَدَع بههَا وَذَو الذي يُحدُونَ في سم مَا كانَوا يعملون وَمنِنا خَلَقناؤون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 114. وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون Oh الله الله سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحام Assalamu aleykum wa